الذي <تصفيق> وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنَّ تَنك <تبخ> حكيم عليم ذَهٰنَا وَنُوحًا هدينا وكذلك كان جيل المحسنين وقسكريا ويحيى وعيسى ان يا من الصالحين سمع الله لمن يشاء ويجوز سودا I min mean, a uh... فهدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكثر بالنسبة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل